أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين فَشَأَلُ نَزْلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ اللَّهِ مَا لِمُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَمْبَاء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 فوَهَبْنِ رَبِّ حُكْمَهُ وَجَعَلَنِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمْنُهَا عَلَيَّ أَنْ أَبْتَبَنِ إِسْرَائِيلَ قَالَ فِي الرَّعْنِ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنتُمْ مقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسن إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون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 لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون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 إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فنسوا فتعلمون لأقطعن أيديكم ورجلكم من خناف ولأصيبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن يكونون أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرمة قليلون وإنهم لنا لغائضون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 وَكُن قَالَ كِنَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَنْزَلْنَا ثَمَّ مِنَ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ الْآخَرِينَ إن في ذلك لآية لا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وَقَالُوا عَلَيْهِ النَّبَاءُ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَاقِفِينَ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم آباءكم الأقدمون فإنهم عدو إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشتين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَأَغْفِرْ لِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بنون. لا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم الغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوين وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يحتصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجنون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المُرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليهم أجر إن أجري إلا على رب العالمين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 يَا اخُوهُ فِي الْفِكْرِ مَشْتُونَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْضَ الْبَاقِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَبَتْ عَادٌ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أخوهم هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ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 أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصامع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُم مِّنَ الأولين قالوا جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ, من المسحرين وما أنت إلا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ إِلَّا تَكْذِبُونَ فَاسْتَقِمْ عَلَىٰ مَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا مِنَ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 وَإِنَّهُ نَزَلَ العالمين الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِرِسَالَةٍ رَّبِّكَ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةٌ أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ <تزلناه> على بعض الأعجنين فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين ذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يره العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشرون فيقولوا غل نحن منظرونا فبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاء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 وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعما الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فَإِنَّ صَوْتَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَى حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلَ تنزلوا على كل يفاك أثيم يلقون السماء وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعه الغاون ألم تر أنهم في كل وعد يهلمون وأنهم يقولون ما لا يفعدون الذين آمنوا وامنوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكر الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب